انت اللي اكرمت الفنان ورعيت فنو ردتله ع ز وبعد ما كان محروم منو شكله ع ز وبعد م كان محروم منه خروجه فؤاده من ا ل أ ل ح ا ن ب ر ض ك عنه ب ر ض ك عنه どん家のフルーツがいいかわいいかわ 「おいとおいとおはな」<音楽> ا ي ف ن جنه بتسحرنا ب أ ل و ا ن ه ا نعيش على زجرها ونغني الحانها